فنحن في هذا اليوم مع الدرس ال95 من شرح المنظومه السفارينية في معتقد اهل الاثر اي معتقد اهل السنه والجماعه وقد وصلنا الى باب السمعيات وابتدانا بالكلام عن الروح وعن القبر وعن عذاب القبر ولا زلنا في الكلام عن الروح في المساله الثانيه المتعلقه بمستقر الارواح ما بين الحياه الدنيا والحياه الاخره وكان هذا الدرس الاخير الذي تكلمنا فيه في المره الماضيه ونحن كعادتنا اننا نذكركم بما مضى حتى يعني نتذاكر ونتذكر ونربط ما مضى مع ما سيلحق بذلك من دروس تكلمنا في المره الماضيه كما كما قلنا لكم عن مستقر الارواح في الحياه البرزخيه اي ما بين الموت الى ان تقوم الساعه وقلنا بان الناس يعني قد اختلفوا في هذه الارواح اين تكون هل تكون في السماء او تكون في الارض ام هل تكون في الجنه ام هل تكون في النار ام انها تودع اجسادا اخرى ام تبقى ارواحا مجرده بغير اجساد وقلنا بان هذه المساله من مسائل العظام الكبار التي تكلم فيها العلماء وان هذه المساله من المسائل التي لا تتلقى الا عن طريق السمع لا تتلقى الا عن طريق السمع قال الله جل وعلا ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وذكرنا اقوالا لاهل السنه والجماعه من هذه الاقوال التي ذكرناها ان اباه ريره رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ومن نحا نحوهم قالوا بان ارواح المؤمنين تكون ما بين الموت وما بين قيام الساعه تكون في الجنه عند الله جل وعلا سواء كانوا شهداء او لم يكونوا شهداء وذكرنا القول الآخر وهو قول طائفة أيضا من السلف الصالح أن أرواح المؤمنين تكون بفناء الجنة على باب الجنة يتيهم من روحها ورزقها ونعيمها حتى تقوم الساعة وقال الطائفة إن أرواح المؤمنين تكون على أفنية قبورها وقال الإمام مالك كما قلنا لكم أن هذه الأرواح تبقى مرسلة للأرواح الى ان تقوم الساعه تذهب وتجيء حيثما ارادت حيثما ارادت وذكرنا روايه عن الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله ان ارواح المؤمنين تكون في الجنه وارواح الكافرين تكون في النار وبعضهم ذكر ان ارواح الكفار تكون ببئر درهوت وارواح المؤمنين تكون يعني في منطقه الجابي وهي منطقه يعني واسعه متسعه وهنالك اقوال كثيره متعلقه بهذا الباب وذكرنا كلام الامام ابن القيم عليه رحمه الله ان جمهور الناس وجمهور اهل السنه والجماعه على ان الارواح خلقت على ان الاجساد خلقت قبل الارواح لان الاجساد خلقت قبل الارواح مع ان بعض مع ان بعض اهل السنه والجماعه كاسحاق الراهويه قال بان الارواح قد خلقت قبل الاجساد لكن من ذهب الى ان الارواح يعني خلقت قبل الاجساد ليس معهم يعني دليل على ما قالوه لا من كتاب ولا من سنه ولا من اجماع الا ما فهموه من نصوص وهذه النصوص اما ان تكون نصوص غير صحيحه او ان تكون نصوصا صحيحه لكنها لا لا تكون او ليست صريحه على ما فهمه هؤلاء الذين ذهبوا الى هذا المذهب وهؤلاء الذين ذهبوا الى هذا المذهب قالوا بان الارواح تعود الى مستقرها الاول بعد مفارقه الابدان تعود الى منقطع العناصر تعود الى منقطع العناصر يعني الى الارض تعود الى الارض فتبقى في الارض ولا تكون فوق العناصر وقلنا يعني قصدهم منقطع العناصر وفوق العناصر ان ابن حزم عليه رحمه الله ومن سار يعني يعني سيره قالوا بان الارواح تكون عند موقطع العناصر اي تحت السماء الدنيا وقالوا هذه العناصر هي العناصر الاربعه الماء والهواء والتراب والنار وقالوا وما هو فوق العناصر اي تكون فوق السماء الدنيا تكون فوق السماء الدنيا ورددنا على مذهب ابن حزم عليه رحمه الله وبينا ان مذهب ابن حزم عليه رحمه الله ليس بصحيح بل يرده يعني ما ثبت في الاثار وما ثبت في الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الارواح يعني منقسمه الى اقسام وان ما استدل به ابن حزم عليه رحمه الله يعني في حديث ادم حينما ينظر يعني عن يمينه اسويده وعن يساره اسويده فاذا نظر عن يمينه بكى واذا نظر عن يساره ازهى نظر عن يمينه ضحك واذا نظر عن يساره بكى فاظن ابن حزم عليه رحمه الله ان هذه الارواح كلها تكون في الارض لكن الصحيح ان الكفاره يكونون دركات ولا يمنع مانع ان ان يجلس الانسان مجلسا وان يرى ممن هو عن يمينه سواء كان في اسفل او كان في اعلى فادم عليه الصلاه والسلام ينظر الى اليسار فيبكي فيكون هؤلاء في اسفل منه وهم بحسب يعني بحسب اعمالهم فهم دركات وكذلك يرى عن يمينه فيضحك فيكون المؤمنون يعني مختلفون او مختلفه يعني مقاماتهم ما بين عمل وعمل حتى ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يعني كما قلنا لكم درجاتهم تختلف من شخص الى شخص ويتباعدون ويرى بعضهم البعض كما يرى احدنا النجمه في السماء او يرى الكوكب الذي يكون في السماء هذا يعني محصل بعض ما ذكرناه في المره الماضيه ثم تكلمنا عن ايضا عن الارواح المؤمنين وارواح الشهداء وذكرنا بان ارواح الشهداء تكون في اجساد يخلقها الله عز وجل يوم القيامه وهي اجساد الطيور اجساد الطيور وذكرنا في ذلك يعني عده مذاهب ومذهب اهل السنه والجماعه ان الله عز وجل يبدل الشهداء باجساد غير اجسادهم هذه الاجساد التي مزقوها في سبيل الله عز وجل فان الله عز وجل يوجد لهم اجسادا اخرى كهيئه الطير او طيور وتكون هذه الارواح في حواصل طير خضر وذكرنا يعني مذهب ابن حزم عليه رحمه الله انه يعني يعني رفض ان تكون هذه الاجساد في داخل الطيور وذهب الى تاويلات بعيده وذهب المعتدل البر الى ان روح الشهيد تكون هيئتها كهيئه الطير يعني ابن حزم لم يرضى بهذا التاويل ان ارواح المؤمن تكون في حواصل الطير بل قال تطير كالطير تطير كالطير ابن عبد البر قال تكون شكل الروح كشكل الطير اهل السنه والجماعه جمهورهم قالوا بان هذه الارواح تكون في اجساد اخرى تكون في اجساد اخرى وهذه الاجساد هي اجساد طيور بدل اجسادهم التي مزقوها في سبيل الله جل وعلا فحاصل المساله أن للعلماء في هذه الحديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرواح الشهداء أنها تكون في حواصل طير خضر فقالوا أنها تكون يعني كهيئة الطير كهيئة الطير في الشكل وهو كلام, عبد كلام ابن عبد البر وكلام ابن حزم عليه رحمه الله أنها تطير كالطير وجمهور أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يبدلهم أجسادا غير هذه ويبدلهم أجسادا غير هذه الاجساد ومع ذلك قال ابن قال ابن القيم عليه رحمه الله فان قال بعضهم ان هذا يعني من باب التناسخ قال وليس في ذلك اشكال وان قالوا من باب التناسخ لكن هذا ليس التناسخ الذي يذهب اليه اولئك الناس وهذا الكلام قال فيه حق وباطل فيه حق وباطل وان ارواح المؤمنين تنتقل من هذه الاجساد الدنيويه الى اجساد اخرى وهي حواصل الطير بخلاف من يقول بالتناسخ لان الذين يقولون بالتناسخ هم الذين يقولون بانه لا قيامه ولا نعيم ولا عذاب يوم القيامه انما النعيم في مذهب اهل الحلول او اهل التناسخ انهم يقولون اذا مات الميت فان كان شريفا يعني حلت روحه في جسدي في وجه في جسد شريف مثلا فتذهب روحه عند الهندوس تذهب الى بقره مثلا واذا كانت روحه خسيسه ذهبت الى كلب واذا كانت اخص تذهب الى خنزير بحسب اعمال هذا الشخص عند من يقول بالتناسخ ثم لا يكون عندهم يوم لا يوم قيامه ولا هنالك عذاب ولا جنة وانما العذاب عندهم عذاب الروح وعذابها بان تنتقل من هذا الجسد الى جسد اخر بحسب اعمالها او بحسب حقارتها وبحسب شرفها اما اهل السنه والجماعه فيقولون فيقولون ان ارواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تصديقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرح في انهار تسرا تسرح في انهار الجنه ترد حيث شاعت ثم تؤوى قناديل معلقه في سقف في سقف العرش في سقف العرش وحاصل يعني ما تكلم فيه كما قال المقيم عليه رحمه الله في هذه الاحاديث انه قال يعني الحديث فيه ارواح وطير هي في اجوافها وقناديل تا ماوى لتلك الطير والقناديل المستقره تحت العرش لا تسرح والطير تسرح وتذهب وتجيء والارواح في اجوافها واذا قامت القيامه خرجت هذه الارواح من هذه الطيور ورجعت الى ماذا رجعت الى قبورها رجعت الى قبورها وهذا من الادله التي يعني ذهب اليها اهل السنه والجماعه الى ان ارواح المؤمنين تكون في الجنه قال ولا شك ان نفس ابي بكر الصديق رضي الله عنه ونفس ابو هريره رضي الله عنه خير من ارواح الشهداء فاذا كانوا هؤلاء في الجنه فلا شك ان ابي بكر رضي الله عنه والانبياء وغيرهم من الصالحين سيكونون في الجنه لكن بعض الناس تكون روحه مرسله في الارض فوق القبر فارواحهم يعني لا خلاف بقول بين الاحاديث يقول لا خلاف بين لا حديث فقد جاءت احاديث ان الارواح تسرح فوق او تبقى فوق قبورها وجاءت احاديث تبين ان ارواح قد حبست عن الدخول في الجنه كالشهيد الذي يقاتل وعليه الدين فان روحه تحبس حتى يخضع عليه الدين وان ارواح بعض الشهداء ايضا في تبقى في قبورها معذبه كما قال صلى الله عليه وسلم في احد الشهداء والله انه في النار او في النار لا يعذب في قبره بعباءه غلها بعباءه غلها إذن أرواح المعذبين تبقى في مكان العذاب وأرواح المنعمين تختلف بحسب حالها منها ما هو محبوس على باب الجنة ومنها ما هو داخل الجنة ومنها ما هو في حواصل طير خضر والاختلاف بين الأحاديث وبذلك تجتمع وتأترف هذه الأحاديث كما قال ابن القيم عليه رحمة الله والقاعدة الجليلة عند أهل السنة والجماعة ان ان ادله القران والحديث تتعاضد ولا تتعارض تتعاضد ولا تتعارض وقلنا بان الارواح تنقسم الى مرسله والى محبوسه والى علويه والى سفليه والى سفليه وايضا ختمنا يعني كلامنا يعني بكلام اللي بنقيم عليه رحمه الله ان الدور تكون التي لهذه الانفس اربعه دور كل دار هي اعظم من الدار التي قبلها والدار الاولى هي التي بدا فيها الانسان في بطن امه التي الذي يعني كان او كانت فيها هذه النفس محصوره في ظلمات ثلاث ثم انتقل من هذه الدار الى الدار الدنيا التي نشا فيها والفها واكتسب منها الخير والشر واسباب السعاده والشقاء ثم بعد ذلك ينتقل هذا الانسان الى دار البرزخ الى دار البرزخ وقلنا بان البرزخ هو الفاصل بين شيئين وهذه الحياه البرزخيه هي الفاصل بين الحياه الدنيا وبين الحياه الاخره وهذه الدار اعظم من دار الدنيا و ونس يعني ونسبه الدار الدنيا لها يعني لا شيء بل نسبه الدار الدنيا كنسبه الدار الاولى الى الدار الدنيا يعني كنسبه بطن الام الى هذه الدار ثم ذكرنا الدار الاخيره وهي الدار الرابعه وهي دار القرار دار القرار وهي الجنه او النار فلا دار بعد هذه الدار فلا دار بعد هذه الدار والله عز وجل ينقل هذه الارواح الى تلك الدار فبحسب حالها تكون هذه النفس اما ان تكون معذبه واما ان تكون منعمه هذا يعني ملخص ما تكلمنا به في المره الماضيه وفي هذا اليوم ان شاء الله نختم بالتكلم عن المساله الثالثه حتى بعد ذلك في الدرس القادم باذن الله جل وعلا سنتكلم عن اشراط الساعه سنتكلم عن اشراط الساعه المساله الثالثه من المسائل المتعلقه بالروح وهي هل تتلاقى ارواح الموتى هل ارواح الموتى تتلاقى وايضا تتزاور وتتذاكر وتتلاقى ارواح الاحياء والاموات ايضا يعني هنالك يعني مسالتين في هذا الموضوع المساله الاولى هل تتلاقى ارواح الاموات المساله الثانيه هل تتلاقى ارواح الاحياء مع ارواح الاموات وهذا يعني مما لا يعلم يعني لا يعلم تفصيله عن طريق العقل وانما يعلم عن طريق ماذا عن طريق النقل وعن طريق السمع وكما قلنا لكم ان الارواح تنقسم الى قسمين اما ان تكون روح معذبه واما ان تكون هذه الروح منعمه اما ان تكون هذه الروح روح منعمه واما ان تكون هذه الروح معذبه فالمعذبه كما قال اهل العلم في شغل شاغل في شغل شاغل لما هي يعني عليه من العذاب المقيم ولذلك من عذابها الا تتزاور والا تتلاقى اذا كلامنا لن يكون عن ارواح المعذبين لان ارواح المعذبين كما قلنا لكم هي ارواح معذبه ارواح يعني في شده في عذاب ممنوع يعني عليها الزياره ويقابلها الارواح المنعمه المرسله الارواح المنعمه المرسله غير المحبوسه فهذه تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من اهل الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثلي عملها وروح نبينا صلى الله عليه وسلم في الرفيق الاعلى خر الله جل وعلا وامطع الله الرسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم ومطع الله الرسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق قال ابن القيم عليه رحمه الله قال وهذه المعيه ثابته اسمعوا هذا الكلام يعني في هذه في التفسير قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فالاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق يقول ابن القيم هذه المعيه ثابته في الحياه الدنيا وفي الدار وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء يعني تبقى المعيه تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا فاذا كان حيا كنت معه في الحياه الدنيا واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياه وكنت مع حديثه ومع طاعته في الحياه الدنيا فستكون معه في الحياه البرزخيه وستكون معه ايضا في الحياه او في دار القرار ودار الجزاء والمرء يحشر معه من احب في هذه الدور الثلاثه يحشر المر مع من احب في هذه الدور الثلاثه من كان مع بوش ومن كان مع اوباما في الحياه الدنيا ويشرب معه الخمر فسيكون معه معذب في عذاب القبر وسيكون معذب معه ايضا في دار القرار ودار الجزاء اما من كان مطيعا لله عز وجل ومطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم فانه سيحشر مع من احب ان كان مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياه الدنيا فسيكون معه في الحياه البرزخيه وسيكون معه في دار الجزاء ويحشر المرء مع من احب ايضا ايضا تواترت المرائي بتلاقي الارواح بعضها مع بعض الارواح ايضا تتلاقى كما تواترت بذلك المراي اي الرؤى في المنامات ان الارواح تتلاقى مع بعضها البعض قال الامام عبد الله بن مبارك رايت سفيان الثوريه في المنام فقلت ما فعل الله بك قال لقيت محمدا وحزبه وقد جاءت السنه الصحيحه بتلاقي الارواح وتعارفها فارويا او فروه بن ابي الدنيا قال لما مات بشر بن ضراء ابن معرور وجدت عليه ام بشر وجدا شديدا يعني حزنت عليه حزنا شديدا فقالت يا رسول الله انه لا يزال الهالك يهلك من بني سلامه فهل يتعارف الموتى فارسلوا الى بشر بالسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده يا ام بشر انهم لا يتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر فكان لا يهلك هالكم من بني سلمة الا جاءته ام بشر فقالت يا فلان عليك السلام فيقول وعليك يعني حينما يحضره او تحضره الوفاه تاتي وتقف وتقول فتقول له السلام عليكم فيقول عليك السلام فتقول اقرا او اقرا على بشرن السلام يعني تذكره ان يسلم على بشر وذكر من ابي الدنيا ايضا من حي سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد ابن عمير قال اهل القبور يتوقفون الاخبار فاذا اتاهم الميت قالوا ما فعل فلان فيقول صالح ما فعل فلان فيقول صالح فما فعل فلان فيقول الم ياتكم اما قدم عليكم فيقولون لا فيقول ان فيقولون انا لله وانا اليه راجعون سلك به غير سبيلنا يعني لا يدرون عن هذا الشخص لانه لم ياتي اليهم بمعنى انه يعني قد ذهب او ذهب به الى نار لو كان من المؤمنين لرا لراهه اولئك المؤمنون واستقبلوا لكنه لم لم لم يكن على الجاده لم يلتقوا به ولم يجدوا لم يلتقوا به ولم يجدوا ايضا هناك احاديث اخرى يعني كثيره يعني وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وردت عن كثير من الصالحين انهم يعني راوا الاموات انهم راوا الاموات ويعني لا حاجه يعني اللي اللي كثرت يعني هذه الروايات لكن يعني ايضا كما قلنا لكم وردت كثير كثير وردت هنالك كثير من المراي اثبتت الرؤى هذه اثبتت هذه الرؤى التقاء الارواح مع بعضها البعض والعلماء يعني ويقولون ان هذه المراي وان لم تصلح بمجردها اثبات احكام يعني اثبات احكام شرعيه فضلا عن اثبات عقائد لكن على كثرتها وانها لا يحصيها الا الله تعالى وتواتؤها يعني ويعني العلماء يقولون في مساله الرؤى يقولون في الاساس الرؤى لا تصلح لاثبات الاحكام كذلك يقولون لا لا تصلح لاثبات ماذا العقائد لكن اذا تواطت الرؤى وكثرت هذه الرؤى فانه يئسانس بها لقوله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطت ارى رؤياكم قد تواطت على انها ليله القدر على انها ليله القدر في العشر الاخيره فلما تواطت رؤى المؤمنين على تلاقي الارواح والتعارف هي كان ذلك مما يستانس به ويصلح الاستشهاد به على ان العلماء لم يعني يعتمدوا فقط على الرؤيا بل كما قلنا لكم اعتمدوا على على الايات وعلى الاحاديث الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا قالوا بان الحسه والواقع من اعدل الشهود وقد قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حينا موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجر مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون هذه الايه يعني علق عليها كثير من العلماء ممن علق عليها يعني ابو عبد الله ابن منده علق يعني في حديث الرواه عن سعيد بن جبير عن أباس رضي الله عنهما في هذه الأية قال بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها وكذا أخرج من وابي حاتم عن السديق قال يتوفى في منامها فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان قال فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجرها فترجع روح الحي إلى جسده وتريدوا في الميت ان ترجع الى جسد الى جسده فتحبس وهذا احد القولين كما ذكر الامام السفرين عليه رحمه الله في تفسير هذه الايه وهو ان الممسكه من توفيت وفاه الموت اولا والمرسه من توفيت وفاه النوم يعني القول الاول هنالك وفاه موت وهنالك وفاه نوم والمعنى كما قال الإمام السفارين على هذا أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها قبل يوم القيامة ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسده إلى بقية أجرها فيوفيها الوفاء الأخرى يعني توفى وفاتان النفس توفى وفاتان وفات النوم ووفات ماذا وفات الموت القول الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة كلاهما متوفى وفات النوم يعني عندنا وفاتين القول الاول يا شيخ القول الاول ان الوفاه تنقسم الى وفاتان الى او الى وفاه الى وفاتين وفاه النوم ووفاه ماذا الموت وفاه الموت الله عز وجل يمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل بالموت يعني ويمسك التي قضى عليها الموت يعني بالموت منصوبه بنزع الخافض كما يقول اهل العلم في ويمسك ويرسل الاخرى الى اجل مسمى القول الاول يقول ان الوفاه تنقسم الى قسمين وفاه نوم ووفاه موت فالتي توفى وفاه النوم الله عز وجل يرسل اليها هذه الروح ثم تتوفى اذا استكملت اجلات توفى او وفات الموت القول الثاني وهو ما رجحه ورجحه الشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله ان الوفاه كلها وفاه واحده وفاهه وفاهه انهم فمن استكملت اجلها امسكها عنده فلا يردها فلا يردها الى جسدها ومن لم تستكمل اجلها ردها الى جسدها لتستكمله وهذا الكلام كما قلنا لكم هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه الا ان تلميذه ابن قيم عليه رحمه الله عارضه ورجح القول الاخر وقسم الوفاء الى كم قسم الى قسمين وفاه النوم وفاه الموت فقال وفاء الاولى وفاه النوم وفاهه الموت الله عز وجل يرسل هذه النفس التي لم تمت ثم بعد ذلك يقبض هذه الروح بوفاه الموت اما شيخ الاسلام من تيميه فيقول كلها واحده كلها واحده سواء وفاه الموت او وفاه النوم كلها واحده فا ايضا الكلام يعني في قضيه يعني الرؤى كما قلنا لكم يعني هو باب يعني طويل والكلام فيه عند العلماء يعني كلام طويل لكن كما يعني قال الامام السفارين عليه رحمه الله قال فان لم تم تسمح نفسك بتصديقي وقلت هذه منامات وهي غير معصومه فتامل يقول من راى صاحبا له او قريبا او غيره فاخبره بامر لا يعلمه الا صاحب الرؤيا يقول ان لم تصدق هذه المسائل بعض الناس قد يرى في منامه بعض الاموات طبع الشيخ الاسلام التيمي حينما يتكلم في مسائل مساله الرؤى يقول عن الاموات يقول بانه بانهم من دار الحق بانه من دار الحق فاذا كلمك الميت فان هذا الميت يكون كلامه ماذا يكون كلامه صحيح يكون كلامه صدق وصحيح لماذا يكون كلامه صدق وصحيح لانهم من دار الحق بالطبع ليست يعني ليست كل رؤى الاموات يعني كلها تطابق لكن هذه ترجع الى قدره المعبر الى قدره المعبر فاذا راى الانسان احد الصالحين ومن من يعرفه من اهله او ممن يعرفه من الصالحين فاخبره بشيء فان هذا التاويل يعني يفهم على ظاهره يفهم على ظاهره لكن بعض الناس قد يراه بعض الاموات فيعطيه مثلا هذا الميت شيء او ياخذ هذا الميت منه شيء يعني اما ان ياخذ هذا الميت واما ان يعطي هذا الميت طبعا ليس كل من راى ميت يكون هذا الميت يعني بمعنى انه يتكلم بصدق او يفعل شيء صدق فبعض التاويلات كما يعني ذكر اهل العلم لرؤيه الاموات انك لو انك على ان لو رايت ميتا فاعطيته شيئا فهذا معناه كما قال انك تعطي انسان لا يستحق العطاء لان الميت لا ينتفع الميت لو اعطيته المال لا ينتفع بهذا المال لو اعطيته طعام فانه لا ينتفع بهذا الطعام فقالوا من راى مثلا نفسه يعطي انسانا ميتا طعاما او يعطيه مالا فتاويلها انه يعطي انسانا لا يستحق لا يستحق الاعطاء واذا راى ميتا اعطاه شيئا فان معنى هذا التاويل انك تاخذ مالا ممن لا يرجى منه العطاء يعني من انسان بخيل مثلا انسان بخيل لعلك تاخذ منه حقا او تسترد مالا او انه يعطيك مالا فليست كل التاويل مثل بعضها لكن بالجمله يعني الاموات كما قال عنهم شيخ الاسلام ابن تيميه هم من دار الحق ولا تكلمون الا بالصدق ولا تكلمونا الا بالصدق ومع ذلك يقول يعني الامام السفاريني عليه رحمه الله يعني ان لم يعني تقتنع بهذه التاويلات او بهذه الرؤى التي حصلت في المنامات فانظر الى من راى ميتا في منامه فارشده على فارشده الى كنز او ارشده الى مال مدفون او حذره من شر يقع له او بشره بامر يوجد فوجد كما قال او اخبره بانه يموت هو او بعض اهله الى كذا وكذا فيقع كما اخبر او اخبره بخشب او جدب او عدو او نازله او مرض له فوقع له كما اخبر قال والواقع من ذلك لا يحصيه الا الله تعالى والناس مشتركون فيه قال وقد راينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب يعني هذه الرؤى ترى الاموات ومع ذلك قد يخبرك الميت كما سنتكلم في بعض الرؤى يخبرك مثلا عن شيء ففعلا تذهب وتحفر في المكان الفلاني فتجد ماذا تجد كما اخبرك هذا الميت اذا هنالك التقاء لهذه الارواح هنالك التقاء لهذه الارواح يعني قلنا لكم يعني ان الامام السفاريني عليه رحمه الله يقول يعني ان لم تقتنع بان هذه المنامات يعني مما يستأنس به في اثبات تلاقي الارواح وتزاور الارواح الاحياء مع الاموات فيقول يعني اعتبر بمن راى في منامه يعني احد اقربائه من الاموات فاخبره عن كنز مدفون فوجده او اخبره عن شر سياتيه فحذره منه ف يعني حصل كما يعني حذره او اخبره بانه سيموت او ان بعض اقربائه يعني سيموت فحصل يعني كما حذره وهذه الرؤيا يقول مما لوحسه الا رب العزه جل وعلا وان هذا الامر ثابت ثبوته يعني الشمس في رابعه انهار ولكن يعني ايضا اورد اعتراض على بعضهم او من بعضهم يقول بان هذه يعني او هذا الذي يحصل مع بعض الناس ان هذه علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها عند انقطاع نفس يعني الشواغل البدنيه بالنوم يعني الصوفيه يقولون هذه ليست رؤى يقولون ليست رؤى بل الانسان اذا تريض وتعبد لله عز وجل واكثر ذكر الله جل وعلا عند ذلك هذه النفس بالرياضه يعني يقصدون العباده الكثيره يعني تتصل مع الله جل وعلا فتطلع على الغيب فتطلع على الغيب هذا الكلام يعني كما قال المقيم علي رحمه الله يعني يعني هذا الكلام قاله يعني مردود ولا يصح لان هذه الامور من امور الغيب قال ونحن لا ننكر ان لام قد يقع كذلك وان من, من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصور الاعتقاد بل اكثر ما راى الناس انما هي من مجرد صور اعتقادهم مطابق وغير المطابق يعني اكثر رؤى الناس الموجوده ام ان تكون يعني من الاعتقاد المطابق او غير المطابق بمعنى قلنا لكم يعني لان الرؤيا يعني كما تواترت الرؤى يعني في اثبات ان ليله القدر هي في السابع والعشرين من العشر الاخره او كما قال صلى الله عليه وسلم فكذلك الرؤى قد تواترت بالالتقاء ارواح الاحياء مع ارواح الاموات وان هذه الارواح ارواح الاموات كانت تخبر ارواح الاموات عن اشياء فتقع هذه كما حصرت لكن كما قلنا لكم ان بعضهم اي بعض الصوفيه وغيرهم يقولون ان هذا ليس من الرؤى بل هذا مما يعني ليست هذه المساله من الرؤى وليست من التقاء الارواح الاحياء مع ارواح الاموات بل هذا يحصل بسبب الرياضه يحصل بسبب الرياضه والعباده ف تلتقي هذه الروح أو تصل هذه الروح إلى الغيب وتطلع على الغيب ولا تلتقي بماذا ولا تلتقي بأرواح الأموات وهذا الكلام كما قال ابن قيم عليه رحمة الله هذا هو عين الباطل والمحال فإن النفس لم يكن فيها معرفة قط لهذه الأمور التي يخبر بها الميت ولا خطر ببالها ولا عندها عليه يعني علامة ولا أمارة بوجه جيد وهذا الذي قال المقيم هو الكلام الصحيح قال قال المقيم عليه رحمه الله وقال ونحن لا ننكر ان الامر قد وقع كذلك وان من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصور الاعتقاد بل اكثر ما راى الناس من هذا الباب يعني اكثر الرؤى التي رها الناس كل انسان يقول رايت كذا رايت كذا رايت كذا رايت كذا هذا كله اكثره من حديث النفس سواء كان هذا المطابق او غير المطابق بعض الناس قد يتوقع حصول شيء معين او يخاف من شيء معين قد يحصل له وهذا الاعتقاد قد يكون هذا الاعتقاد في محله قد يكون في محله فيرى انه سيحصل معه كذا وكذا وفعلا بعد فتره يحصل هذا اللي هذا الذي ماذا الذي اعتقده ككلام كثير من المحللين السياسيين الذين يقولون مثلا ستساعد مثلا امريكا مثلا الجبهه اللا اسلاميه ستقف امريكا ضد روسيا هذا هذا تحليل وحديث نفس وهذا التحليل قد يكون مطابق للواقع وقد يكون غير مطابق للواقع واكثر ما راى الناس كما قال المقيم عليه رحمه الله اكثرها من صور اعتقادات هؤلاء الناس ومن حديث النفس والرؤيا يعني كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ثلاثه اقسام رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا من حديث النفس رؤيا من حديث النفس يعني اما ان تكون حلوم من الشيطان واما ان تكون رؤيا من الرحمن واما ان تكون هذه الرؤيا حديث نفس والرؤيا الصحيحه ايضا قال ابن القيم تنقسم الى اقسام الرؤيا الصحيحه تنقسم الى كم قسم الى عده اقسام منها الهام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام كما قال عباده الصامت رضي الله عنه وغيره اذا الرؤيا الاولى من الرؤيا الصحيحه وهي الالهام وهي الالهام وهي من كلام الرب الرؤيا الثانيه ايضا من الرؤى الصحيحه مثلا يضرب او يضربه له ملك الرؤيا الموكل به بالمثال يعني بالمثال الله عز وجل عن طريق هذا الملك يمثل لهذا الشخص فبتمثيل معين كما يعني راى الملك قال اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف سبع سمبيلات خضر واخرى يا بيساد فكانت الرؤيا قد مثل لهذا الملك بالتمثيل لان البقر يعني كما قال اهل العلم فيه الخير لان البقره يعني يستفاد من لحمها ويستفاد من جلدها ويستفاد من روثها ويستفاد من حليبها ويحراث عليها يعني فكلها يعني كلها فيها الخير فلذلك يعني الجذب والخصب يعني يمثل بهذه الابقار وسبع وسبع سبلات الخضر واخرى يابسات فالمثال الثاني من امثال او من اقسام الرؤيا الصحيحه مثال يضربه ملك الرؤيا الموكل بهذه الرؤيا المساله الثالثه من الرؤى الصحيحه التقاء روح النائم بارواح الموتى التقاء روح النائم بارواح من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم وهذا الذي نريده أن النائم حقيقة قد يلهم إلهاما وقد يمثل له عن طريق الملك وقد يلتقي بأرواح من مات من أقاربه ومن إخوانه وعشيرته وأصحابه وأصحابه أيضا من أقسام الرؤية الصحيحة كما ذكر من قيم عليه رحمة الله عروج هذه الروح إلى الله وعلى الله عزه وجل وخطابها له قد تعرج هذه الروح الى السماء ومنها دخول روحه الى الجنه ومشاهده ومشاهدهتيا لهذه الامور مشاهده الى هذه الامور فالالتقاء ارواح الاحياء مع ارواح الموتى نوع من انواع الرؤيه الصحيحه التي هي عند بعض الناس من جنس المحسوسات اذا وجه الشاهد في هذا الموضوع أن أرواح الأحياء تلتقي مع أرواح الأموات كما تتلاقى أرواح الأحياء مع أرواح الأحياء يعني تتلاقى أرواح الأحياء مع الأحياء كذلك تتلاقى أرواح الأموات أو الأحياء مع من؟ مع الأموات وحتى أن بعض السلف قال إن الأرواح تتلاقى في الهواء فتتعارف وتتذاكر فيأتيها ملك الرؤية بما هو لاقيها من خير أو شر قال think م وقد وكر الله تعالى بالرؤيا الصادقه ملكا علمه والهمه معرفه كل نفس بعينها واسمها وانقلبها في دينها ودنياها وطبعها ومعارفها لا يشتبه عليها او عليه منها شيء ولا يغلط فيه فياتيه يعني نسخه من علم غيب الله من ام الكتاب بما هو مصيب لهذا الانسان من خير او شر في دينه ودنياه ويضرب له له فيها الامثال والاشكال على قدر عادته فتاره يبشره بخبر قدمه او يقدمه وينذره من معصيه ارتكبها او هم بها ويحذره من مكروه ان عقدت له اسبابه ليعالج تلك الاسباب باسباب تدفعها باسباب تدفعها ثم يعني قال الناظم عليه رحمه الله يعني في نهايه المتن قال فكل ما عن سيد الخلق ورد من امر هذا الباب حق لا يرد يعني كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكله حق والسيد يعني كما قال اهل العلم يعني فيه يعني في تعريفي يعني في في تعريفي خلاف بين العلماء بعضهم قال السيد الذي يفوق في الخير قومه وبعضهم قيل السيد هو التقي وقيل هو الحليم الذي لا يغلبه غضبه ومع ذلك كل هذه المعاني كلها موجوده في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال بان السيد هو اجل قومه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو اجل الخلق واعظم الخلق واكرم الخلق على الله جل وعلى ومما يعني ذكر في في امر السيد وما يتعلق بامر السيد ما ذكره مقيم عليه رحمه الله في كتابه الفوائد في اختلافتهم في اطلاق السيد على البشر هل يجوز اطلاق السيد على البشر فمنعه قوم واجازه قوم ممن منع اطلاق السيد مالك بن انس عليه رحمه الله لا تصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال انزلوا سيدكم قال انزلوا قوموا الى سيدكم فانزلوه قوموا الى سيدكم فانزلوه هذا الحديث صحيح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال صلى الله عليه وسلم في حق ابن الحسن ان ابن هذا سيد ان ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين من باب الفائده هنالك الحسنيين وهنالك الحسينيين الحسنيين والحسينيين الحسنين ابناء الحسن يقال عنهم اسياد ابناء الحسن يقال عنهم اسياد يعني الهاشميين ابناء الحسن يقال عنهم اسياد ابن ابن هذا سيد عن الحسن ابن ابن هذا سيد لان الحسن هو الذي اصلح ويقال عن الحسينيين بانهم اشراف حسينيين اشراف وابناء الحسن اسياد لماذا يقال عنهم اسياد لانهم ابناء الحسن ابن علي ولذلك يعني الشيعة يعني هم اجهل خلق الله جل وعلا عندهم كل هاشمي يسمونه سيد كل هاشمي يسمونه سيد ولذلك كل انسان معمم عندهم بالسواد يسمى عندهم سيد نسبه يعني الى انه هاشمي والصحيح في تفريق بعض الناس انهم يقولون عن ابناء الحسن بانهم اسياد لقوره صلى الله عليه وسلم ان ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ويقولون بان ابناء الحسين يسمون ماذا بالاشراف يسمون بالاشراف فاشراف مكه هم ابناء الحسين والاسياد هم ابناء الحسن بن علي رضي الله عنهم اجمعين رضي الله عنهم اجمعين قال النظم عليه رحمة الله فكل ما عن سيد الخلق يرد من أمر هذا الباب حق لا يرد من أمر هذا الباب والمقصود بهذا الباب وهو باب السمعيات باب السمعيات كله حق لا يرد يجب اعتقاده وفقه ويجب الايمان به وان الشريعه كما قلنا لكم تاتي بمنحارات العقول ولا تاتي بمحالاتها يعني كل ما احتار منه عقلك ولم يقبله عقلك فهو احد امرين كما قال ابن القيم عليه رحمه الله اما ان يكون فسادا في العقل واما ان يكون خطا في النقل كل ما لم يقبله عقلك هو احد امرين اما ان يكون فسادا في العقل او خطا في النقل فاذا كان النقل صحيحا فان الفساد يكون اين يكون في العقل والشريعه ان صح عنها شيء فانها تاتي بمحالات بمحارات العقول ولا تاتي بمحالات يعني هنالك امور قد تحار منها العقول ويجب على المؤمن ان يسلم لقول الله جل وعلا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يجب الا يرد شيء من ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم لثبوت عنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الطريق الصحيح في يعني التمسك بالكتاب وبالسنه وهنالك ثلاثه اصول نختم بها يعني هذا الفصل ذكرها الشيخ الاثامي من تيميه عليه رحمه الله في قاعدته الجليله وهي الاعتصام بالرساله قال الاصل الاول اثبات التوحيد والصفات والقدر وذكر ايام الله في اوليائه واعدائه وهي القصص التي قصها الله تعالى على عباده والامثال التي ضربها لهم اذا هذا الاصل الاول الذي لا يجب ان نتمسك به وهو التوحيد اثبات التوحيد واثبات الصفات والقدر وذكر ايام الله في اوليائه واعدائه وهي القصص التي قصها الله عز وجل على عباده والامثال التي ضربها لهم الاصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع تفصيل الشرائع والامر والنهي والاباحه وبيان ما يحبه ويكره الاصل الثالث يتضمن الايمان باليوم الاخر والجنة والنار والثواب والعقاب اذا هي مرتبه توحيد بعد ذلك الشرائع بعد ذلك ماذا الحساب والثواب والعقاب يعني يبتدا الانسان بالتوحيد ثم بعد ذلك بالشرائع ثم بعد ذلك بالثواب وبالعقاب هذه القاعده التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله والعقل لا يستطيع ان يصل الى هذه القواعد الثلاثه لوحده بل يحتاج في ذلك الى ماذا الى الشرع قد يصل بالجمله او بالمجموع يصل الى معرفه ان الله عز وجل موجود لكن لا يستطيع ان لا يستطيع ان يعرف التفاصيل اللي عن طريق ماذا الا عن طريق النقل فامر الاخره يحتاج الى النقل وامر الحلال والحرام يحتاج الى النقل كذلك معرفه اسماء الله عز وجل وصفاته يحتاج الى النقل فيجب على المؤمن ان يسلم لله عز وجل و يسلم له تسليما من هذه الامور التي سنتكلم عنها ان شاء الله اشراط الساعه اشراط الساعه هذه اشراط الساعه التي سنتكلم عنها في الدرس القادم باذن الله جل وعلا تحتاج الى ادله السمع اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده ان تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدلني مختار فيهن الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وجزاك الله خيرا على حسن استماعك